عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق وهي ليس لها أولاد ولكنها كنيت بأم عبد الله لأنها خالة لعبد الله بن الزبير فكنيت به لأن الخالة بمنزلة العم وهي الصديقة بنت الصديق أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من, عمل عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا أي في شرعنا وأحدث يعني أوجد عبادة لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العبادات توقيفية لا يعمل الله بما دل عليه الدليل منها أما ما لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه ومن تقرب الى الله بشيء لم يشرعه فهو مبتدع محدث في الدين محدث في الدين ما ليس منه وعمله مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنه رسوله لهذين الشرطين خالصا لوجه الله من الشرك وصواباً على سنة رسوله من البدع فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين الشرط الأول مضى في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا شرط الإخلاص الشرط الثاني المتابعة في هذا الحديث في هذا الحديث ان أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في يعني في شرعنا وهذا الذي نحن عليه الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود عليه رد بمعنى مردود لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتعب الإنسان نفسه فيه ومهما خلصت نيته فيه فلا ينظر إلى, إلى النية وحسن القصد لا ينظر إلى صلاح النية فقط بل لا بد من صلاح النية ولا بد من المتابعة حتى يقبل العمل فإن خلى من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه ففي هذا دليل على بطلان البدع جميعها وأن صاحبها آثم لا مأجور لأنه محدث في دين الله ما ليس منه فيه دليل على أن البدع كلها البدع في الدين انها كلها مردوده ففيه رد على من يقول إن هناك بدعه حسنه والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله وهذا يقول يقول هناك بدعه حسنه فهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك بدعه حسنه وإنما البدع كلها سيئه كلها مردوده نص الحديث لكن هؤلاء يحاولون تبرير البدع وتحسين البدع فيقولون هناك بدعه حسنه هناك بدعه حسنه مثل المولد بدعه المولد وان هذه بدعه حسنه لانه دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يكون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم لم يقيموا المولد لم يعملوا المولد قرون المفضله اذا لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لم تعمل المولد فليس البدع دليل على محبة الرسول بل هي دليل على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لان من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يتبعه ولا يخالفه ويحدث البدع وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الرواية الأولى من أحدث هو هو أحدث ما لم يسبق إليه والرواية الثانية انه لم يحدث وإنما تبع من أحدث عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو لم يحدثه أحدثه غيره ولكنه عمل هو به فصار مبتدعا فمن عمل في البدع فهو مبتدع وإن لم يحدثها هو وهذه فائدة عظيمة لأن لا يقول من يقول أنا لم يحدث شيئا وإنما أنا أعمل بما عمل به من قبلي نقول لا حتى اللي من قبلك ما دام أنه بدعة فلا يجوز لك أن تعمل به يقول المسؤولية عليهم نقول المسؤولية عليك أنت المسؤوليه عليك أنت أنت اللي عملت وأنت منهي عن هذا وإن تدري أنهم منهيون عن هذا فكيف تطاوعهم وتعمل بعملهم فهذه فائدة الرواية الثانية أن العمل بالبدع أنه ابتداء وإن لم يحدثها العامل وإنما أحدثها غيره فهذا حديث عظيم مع حديث انما الأعمال بالنيات يدلان على شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة no,